وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المارف أما بعد إخوة الكرام الذين يتفرقون الآن منها من هذه الساحة مع اللغة إحنا انتهينا إلى المرفوعات لقلنا المرفوعات سبعة صح أو ستة قلنا الفاعل ونائبه وإيش ثاني والمهتدأ وخبره ثم قلنا الفاعل ونائبه والمبتدا وخبره واسم كان وخبر ان وايضا التوابع الفاعل اسم مرفوع الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم هذا احتراز ليخرج ايش المبني المجهول اللي مسيكون في نائب فاعل فاعل فعل مبني للمعلوم دل على من فعل الفعل أو قام به الفعل أو قل الفعل هو من فعل الفعل أو أسند إليه الفعل لما لأنه يقول قام زيد من الذي قام زيد من الذي فعل القيام زيد فهذا هو الفعل يعني الفعل كأن الفعل هو إجابة هذا السؤال من فعل كذا الإجابة هذا هو الفعل من أكل الطعام محمد فمحمد هو الفعل من شرب اللبن سعاد سعاد يا فهد ما قلنا من قام من فعل الفعل او اسند اليه الفاعل اسند اليه الفعل ياتيك مناديا عليك بايش مات زيد زيد ما قتل نفسه صح ولا لا مات زيد يعني اسند اليه الفاعل فاذا الفاعل هو من قام بالفعل او اسند اليه الفاعل قال الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة أين الفعل لقد نصركم الله من الذي نصر الله فهذا الذي قام بفعله والله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة قال الله جل في العلام حتى جاء الحق وظهر أمر الله فهم كارهود أين الفعل حتى جاء هذا فعل والفعل لا بد له من ايه من المبتدأ خطأ الفعل لا بد له من مسعود يعني اخطأت لا, لا. أخطأت بقى. هنا فيها تفصيل لان ممكن يكون فعل لازم صحيح او فعل متعد الفعل اللازم الذي لا يحتاج لما فاول لكن الفعل المتعد يحتاج لما فاول نقول حتى جاء فعل فنبد لهم الفعل حتى جاء الحق وظهر امر الله هم كايهون اين الفعل حتى جاء اسأل, اسأل اسأل اسأل ايش اللي جاء الاجابة الحق فالحق والفاء حتى جاء الحق. فالحق هو الفعل. وظهر امر الله. ظهر فعل. احتاج له الى فعل. ايش الفعل? امر الله. احسنتم. قال الله جل في العلاه. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك. وين الفعل? ربه. ومضافه الى الكافة ومضافه ايه? قال الله جل في العلاه. لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق أنا فعل الله جل في و هو الذي قام بها إذا صح التعبيب وفي الحديث لعن الله آكل الربا فالله هو الفعل إذا الفعل هو ما قام بالفعل أو أسند إليه الفعل قال ماتت هند قال الله يقول بعض الحكماء كانت هند امرأة طيبة يحبها زوجها فجاء الصاحب الخليل فرأى الزوج يبكي قال ما يبكيك قال ماتت هند من الفاعل خطأ قل اسني ده ليه الفعل نعم صحيح هند اكل احمد الطعام اين الفاعل ضرب زيد عمرا ها زيد فاعل صحيح اعطى احمد زيداً هدية احمد ايش مالو احمد ضرب موسى عيسى ها <تصفيق> فين هنا الله اكبر اين الفاعل ضرب موسى عيسى وين الفاعل هو الان محتمل الاثنين فاعل الله يعني مفيش مضروب فيهم الاثنين ضربين ضرب موسى عيسى عيسى هو هو طيب وموسى هو المفعول طب موسى هو الفاعل الف... لا كلام بقى من الخطا من مكان الان اين امتى يعني اللي ضرب موسى هو عيسى تكون ايش مفعول به جاي لما عندنا الاحتمال اردنا الترجيح. اه. طيب وعيسى ما الذي جعلك تقول ذلك? لا عيسى الذي ضرب موسى. <تصفيق> رد عليه صاح ولا لا? اه? لا احنا نقول الان ايش? الاصل ان المقدم هو الفعل. فاذا كان الاصل والامر احتمال فنحن ندير مع الاصل. كما قال اخ موسى هو الفاعل لان هذا هو الاصل. طيب. إذن الذي يعمل الفعل هو الذي يرفع الفاعل هناك أشياء أخرى ترفع الفاعل مع الفاعل اسم الفاعل ينزل منزلة الفاعل في بعض أحيين ولها شروط ستأتي في مسألة في التصريف اسم الفاعل ترفع الفاعل فقول الله تعالى هو الذي مرج البحرين هو الذي ما رجع البحريني لا, لا لا لا لا هذا عذب فرات نعم هذا عذب فرات وهذا ملح رجاج لا في الآية هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح رجاج قال هذا عذب فرات سائغ شرابه الضم شرابه فسائغ اسم فاعل جنزل من سيد الفاعل طبعا بشهود كما قلنا سنبينها في التصريب فائغ اسم فعل ينزل منزلة الفعل فيرفع الفعل فإذا سألتك سؤالا واضحا فائغ شرابه الشراب هنا إيش؟ ما هو سائغ شرابه الشراب هنا إيش؟ فعل لا فعل فائغ شرابو فعل وإيش اللي رفع هذا الفعل؟ اسم الفعل طيب اسم الفعل هو الذي رفع الفعل ايضا الذي يرفع الفعل للصفة المشبهة أن تقول محمد منير وجهه يعني كأنك تقول استنار وجهه منير وجهه إيش اللي رفع الوجه هنا اللي جعله فاعل من الذي رفعه تقول الصفة المنين الصفة المشبهة أيضا الظرف الظرف ظرف المكان يمكن أن يرفع الفاعل تقول محمد عندك أخوه ما الذي رفع أخوه عندك الظرف محمد عندك أخوه فهذا أيضا يرفع الفعل فالظرف يرفع الفعل والجار والمجرور أيضا يرفع الفعل فقول الله تعالى أفي الله شك أفي الله شك فشك فعل لها نوعان من الأعراض اذا نتكلم في الشاهد هنا اف بالله شك ما الذي رفع شك و جعلها فاعلا بالجار والمجرور اف في الله شك لا والله اف بالله شك فالشك فاعل والذي رفعه الجار والمجرور احكام الفاعل للفاعل احكام كثيرة منها اولا وجوب رفع وجوب رفع الفاعل اشرقت الفجر وطلعت الشمس وانا ها خطأ خطأ لان الفجر فاعل وحكم الفاعل انه مجهور بكثرة ظاهرة خطأ استغفر الله منصوب بالفتحة الظاهرة على اخيره خطأ اخر الفاعل الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الاصل بقى الاصل ادامه همه يمنوعه اقول اشرق الفجر ليش لان حكمه الفعل انه وجوبا يرفع أشرق, اشرق الفجر جاء النصر فقرآها رجل جاء النصر قلنا اخطأت جاء النصر اخطأت والصحيح جاء النصر لان حكم الفعل انه مرفوع قال الله تعالى نعم العبد سكن تسلم وانتم ائتوني بالتشكيل نعم العبد انه اواب نعمه العبدة خطأ نعمة العبدي خطأ نعمة العبد لأن فالأصل فيه الرفض هذا الحكم الأول وجوبا الحكم الثاني لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل لابد وجوبا أن يتقدمه الفعل كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزلها فالفعل هنا الارض اذا قلت الارض زلزلت لا يمكن ان تقول تقدم الفعل على الفعل تهمل الاحوال فوجوبا لابد من تأخير الفعل عن الفعل وتقديم الفعل على الفعل لماذا لامن اللبس من ايش من اشتباه ايش بايش ابو معاذ يا ابو معاذ لامن اللبس من ايش الارض زلزلت زلزلت الارض قلنا وجوب تقديم الفعل على الفاعل ده من احكام الفاعل لنأمن الارتباس من ايش نأمن اللبس من شيء بشيء نعم المبتدأ بايش بالفعل ان انا قلت الارض جزلت اذا تقدم الفعل على الفعل اصبحت جملة ايش اسمية لا فعلية فاصبح هذا مبتدأ والجملة الفعلية من الفعل والفاعل هي خبر هذا المبتدأ فهذه دلاله واضحه ان نقول بانه يجب تقديم الفعل على الفاعل لامن اللبس بين الجمله الاسميه والفعليه ف... وايضا تقول مثلا خرج احمد احمد خرج الفرق بينهما ايش احكام الفعل خرج احمد وجوب لا خرج تكون متقدمه على احمد لماذا لان احمد فاعل ان والفعل لا يتقدم على الفعل لكن لو قلت احمد خرج انتقلت من جملة فعلية الى جملة اسمه فصار احمد من فاعل الى مسمى اخر وهو مبتدأ وخرج خرج خبر خرج خبر خرج خبر خرج فعل, فعل مهد صحيح والفعل ده من استاذ تقديره هو والجملة من فعل وفاعل في محل رفض خبر احمد مفهوم طيب ان سامي خلاص سامي بيانضر في العرس متى نعم طيب من الأحكام أيضا التعلق بالفعل أنه عمدة أن في نحوة عندنا عمدة وإيش وفضلة صح؟ مش كل المنصبات فضلة؟ أنا متكلم عن المكسرات سيب المكسرات خلال نعم <تصفيق> هو عمدة يعني أساس من الأسس من الأسس الجملة فالمنصبات فضلة لكن المبتدى أو الخبر أو فدي عمدة وهو إما أن يكون ظاهرا او مستترا إما أن يكون ظاهرا أو مستترا ظاهرا يعني إيش أكل أحمد خرج محمد هذا ظاهر أو يكون ضمير والضمير له نوعان إما أن يكون ضمير متصل أو أو إيش أو ضمير مستتر صحيح طيب منفصل فيكون ف... مستتر واحد الاثنين ما تخاف واحد ما فيش فرق ليه. واحد يا شيخ بس واحد ما بخطاكش الدمير يكون مستتر ويكون متصر طيب اولا يكون ظاهرا قال الله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه فقال هذا فاعل اين فاعله له فهذا فاعل لكنه العلامة الرافة لا تظهر خطفها شميل اللي قاله لو طب ايش يعرب لهم فقال لهم رسول فرسول الله هو الفعل فرسول هو الفعل لانه هو القائل ده الظاهر ويأتي مستترا فيكون ضميرا مستترا وهو اما ان يكون مستترا وجوبا او مستترا جوازا والاستتار وجوبا يعني يكون الفعل ضمير مستتر واجب الاستتار وجوبا مستثر وجوبا في حالات ثلاثة او في حالات اربعة حال الاول ان يكون الفعل فعل امر بقيد للواحد المخاطب اذا كان الفعل فعل امر للواحد المخاطب اقول اذا الفعل سيكون ضميرا مستثرا وجوبا لا جوازا وجوبا كقول الله تعالى قل الله ثم ظرهم في خوضين يلعبون قل يعني قل أنت يا محمد صحيح ولا لا هذا الفاعل صح وهذا الفاعل ضمير مستتر وجوبا لا جوازا إذا كان الفعل فاعل عام واحد المخاطب فإننا نقول الفاعل يصير الفاعل يكون ضميرا مستترا وجوبا ومعنى وجوبا أيضا أنت لا تستطيع أن الظاهر أن يحل محله لا يمكن للظاهر أن يحل محله هذا الذي يبين لك أنه على الوجوب الاستطار على الوجوب الثاني أيضا الفعل المضارع الذي في أوله همزة يبتدئ بالهمز أيضا شاعله يكون ضميرا مستثرا وجوبا فقال الله تعالى سأصليه سكر من الذي سأصليه؟ من الذي سأصليه؟ لا سأصليه انا يعني سأصليه سكر الحالة الثالثة الفعل المضارع الذي أوله نول إذن عندنا فعلان مضارعان الفعل يكون ضميرا مستثرا وجوبا عندما يبتدأ بالهمزة والسانية إذا ابتدأ بالنون فقول الله تعالى نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون نسارع لهم في الخيرات نسارع يشعر نحن فهذا وجوبا ليش وجوبا لأنه فعل مضارع ابتدأ في النول فيكون الفعل ضمير مستثرا وجوبا نسارع نحن نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الحاله الرابعه والاخيره اذا ابتدى الفعل المضارع بالتاء يبقى عندنا حالات ثلاث في الفعل المضارع وحاله واحده فعل الامر اذا كان فعل الامر مخاطب لل... للواحد المخاطب يبقى يستتر الفاعل وجوبا وان كان فعل الامر ابتدى بهمزه فستتر وجوبا هذا ضابط متى يكون وجوبا ومتى يكون وجوبا اذا ابتدى بالهمزه أو بالنون او ابتدى بالتاء. فقول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي لما تحرم كذا الفعل بإيش بالتاء لما تحرم أنت لما تحرم دمير مستثر دمير مستثر تخضير أنت وهو مستثر وجوبا لما لأن الفعل تبتغي بالتاء الـ الـ هذا ضمير مستثر وجوبا النوع الثاني ضمير مستثر جوازا لا وجوبا وهو الذي يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله هو الذي يمكن أن يحل الاسم الظاهر محله وهذا له مواضع منها المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة كقول النبي السلام آية المنافق ثلاثة وأفسر لك آية المنافق قول السلام إذا وعد أخلف يفهمه كثير من الناس فهما مغموطا إذا وعد أخرف وعد وضاية تنية على إيش على الخلف هذا المنافق هذا نقل والحفظ المحفظ أن حجر باتفاق بالفاتحات باتفاق إيه وعد تخرم الاتفاق تبين لي؟ لو في علم زايد نأخذ به لكن هذا الذي علمت عن علماء إيما أن الطريق في فهم هذا الحديث آية المنافق ثلاثة اذا وعد اخلف يعني اذا وعد على الخلف نحن الآن بنصدر الكلام على الضمير المستتر جوازا الحاله الاولى المرفوع بفعل الغائب او الغائبه ايه المنافق 3 اذا كذب واذا وعد اخلف وإذا امن خان اين الفاعل ات منافق 3 إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا امن اين الفاعل فين الفاعل اذا حدث اين فاعله إياك أن تأتي بفعل إل وتجر بعده وتبحث عن الفاعل لا يمكن أن يأتي فعل هكذا وليس عنده الفاعل لا بحال من الأحوال إذا حدث فعل وين فعله ضمير مستتر تقديره هو وجوبا خطأ جواز مش جوازا انتبهوا خليل الوصف ده ممكن نقول إذا كذب زيد زيد ما احنا انا بعت محمد, محمد تشريفا للاسم اذا كذب زيد هات من ثلاثه اذا كذب زيد واذا واذا يعني يمكن ان يحل الاسم الظاهر مكانه فاذا الحاله الاولى المرفوع بفعل الغائب او الغائبه الحاله الثانيه المرفوع باسم الفعل تفصل بعد ذلك الحاله الثالثه او الحاله الثانيه المرفوع باسم الفعل استحاب هيهات فيعني التقدير هنا استحاب هيئات هو انا بقعد اسم فعل بما انا بعث هيئات هو هيئات هو فده يمكن ان يحل الاسم الظاهر محله ادي من احكام الفعل يبقى لنا احكام اخرى للفعل وهي هل يفرض الفعل يكون يلزم سيغة واحدة مع الفاعل او يمكن ان يتراى تغير الفاعل يعني كان تقول مثلا جاء زيد جاء الزيدان جاء الزيدون هذا وقوفه على صيغة واحدة صحيح غير متغيرة جاء, جاء الزيدان جاء الزيدون فعند المفرد كان فعله مفردا صحيح وعند التسنية كان الفعله مفردا وعند الجميع كان الفعله مفردا فهل يمكن نقول جاء الزيدون في لغة ضعيفة اسمها لغة ايش ايوا ما لغة قاييرا قالهااب على لا. أكلوني البراغيس أكلوني البراغيس يعني هو يقول أكلوني البراغيس الجمع طبعا فيها تأولات لك لديه لغة شذة والصحيح أن يثبت الفعل صيغة واحدة مع الفاعل سنأتي بها بالتفصيل الأسبوع القادم وأيضا من احكام الفاعل تائد تعنيس متى تضع متى لا تضع وسنبين ذلك المؤنث الفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجاسم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم